بسم الله الرحمن الرحيم ألو هلا أمو سهتا يا ابنت هلا لا المهندس حمود العديم ولا المهندس عبد السلام المجيد ده مسالفه الشريط أنا اللي مسويه كله وأنا الكل بل وبعدين أصبري بس ثواني الآن خليت تسمعنا المقدمة حقه تقوب وملوحه ثماني نحظة بس بس ها تري على اتفاقنا وعلى شرطنا إذا سمعت المقدمة يا أبو سهتل لحظة لحظة جاء أبو ملوح أكلمت بعدين يلا قم شينا ها هي بس ودي أسمع المقدمة يا أنا شوي بس هي مقدمة يا ابن الحلال ما سوي أنا مقدمة يلا بس قم شينا ها قعتمة أجل رح رح وانا بلحقك حين بس ثواني يلا خلص أنا أنتظرك بس طيب طيب والله هل بقى شي وش يسوي خلنا أتصل على أبو سهتل ألو مش هتال معك الكاميرا خفية أصلا أنا ما زين مقدم الأشي اللي أتكلمه وقلت بس أبمتح معك مش رأيت بهالحركة ها مش تبسوين هو حي دعتبه منارات السلام للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الثامن الثامن من أبو ملوح, أبو ملوح. هذا العمل برعاية نيوتك ميديا للرسوم المتحركة والجرفك. لا إله إلا الله. اللهم صلي وسلم على محمد. يا الله يا رب نك تجيب العوادم هذا والراح ملوح. هاي يبا. هاي هلا هلا. هاي وش هذا؟ تقول السلام عليكم. ها بشر وش الأخبار؟ أسك جبت من طيبة عنك وش علوم ولا رياضيات يبا <تصفيق> يا شين ما هو وقتا كنتم سواء الفك ها رحت جيت جبت جي جي جي جي جي جي جي علوم وش لقيت أهم ما لقيت أهم. ما لقيت أي أثر لا بالمستشفيات ولا بقسام الشرطة ولا حتى بالمقابر وجيت مكان الحادث وما لقيت أي أثر للسيارته وما في شيء ما أدري وين راه بسم الله وين راه عوجات أنا محتار يبا أنا لقتبه بالشوزن أنت ما شفت طاقيته وهم ولعت ناره أعوذ بالله هي ولعت طاقيته متى ها لا لا هي ما ولعت بس ازدحت ودخنت وطفت بسرعة يمكن انك ما شفتها ما والله لكن يبقى انتو شلون سمكرت السيارة بها اللي شو يقول ما تقششكوش ولا في اي اثر للحادث هي ابن حلال البركة بهالعمالة السايبة اللي مالة نص صناعية ورش ومحلات قطع وبويات ومصانع بعد ولا يجيهم لا مراقبين ولا حد يدري عنهم وصلحوا سيارتي بساعتين ولا ورقة تصلاح ولا من يحزنون. أفا إيوبا ويش هالحركات الماكسك إذا أنت مخالف للنظام مرة يعني أقول بس قوم يلا أجلب وجهك دور أبو شريد حولا تيجي اللي نجيب المعلم عنه يلا قم يلا طيب خلاص بروح بس لا تنسى تمر خالي وستل علشان تحددوه موعد الزواج والأمور البادسة اي هي خلاص ابن حلال بس راح أنت وإن شاء الله هأتي أسير طيب مع السلامة يوبا. هلا هلا الله وعلى من هذا وقت الأخبار وين أرموه؟ يا وين نرموه؟ يا إذا ضربي؟ في مصر شخصا قتلوا. يا دافع البلاء. قدرت فع عدد القتلى جراء قصف قوات صالح للمدينة. وذبل لهم الشيطان. هناك شبكات عنيفة الله يستر. بين الجيش السوري وعوذاء. دا. دا. يا دافع البلاء. كل هديار اللي حولنا مولعة بليفي. الله ينصر المسلمين بكل مثال ويحفظ لنا ديننا وبلدنا وملكنا ومواطنينا من كل شر يا كري. الوطن غالي علينا. الوطن أغضى وطن أطلب المولى يصونك للعادي والفتن يا وطن انت الكرامة وانت نبرس الشيام انت للأمجاد هامة عاش مجدك والعالم الوطن غالي علينا الوطن أغلى وطن أطلب المولى يرصونك للعادي والفتن فيك مكة فيك طيبة مكسود الكل الأمم أنت بالإسلام هبة حضرك أو من قدم الوطن غالي علينا الوطن أغلى وطن أطلب المولى يصونك للأعادي والفتن بالمعارك ما نخونك كلنا درعنا صم الأعادي ما يجونك كلنا نروح من الوطن غالي علينا الوطن أغضى وطن أطلب المولاي صونك للعادي والفتن شعب واحد شعب واحد كلنا لحم ودم ما أحد إلى الحق يجاهد شعف واحد ملتحمد الوطن غالي علينا الوطن أغلى وطن أطلب المولاي صونك للعادي والفتن يا تحيى الله النسيب والله انك انت بارك تعالي ببيعتك المجرعة والله يضيد صدرك انت هو السالب هايها الله يبارك لك وتدري ان عندي خبر ان انا انت بتثمن المجرعة بس قلت على ما قال مصفوط لك يا ابو سهتن اشهد بالله ان صديق عند الضيق وانك راعي نيتن طيبة يا ابو منوح بس منشكل هذولا حق القطار ارتعوا بالمزرعه وانا ما دري كم يبيعتوني وكما محاش بين المجهر ومتاء يبيعتوني حق احبوي بي شالغال يبونوا ناس يدوج القطار من مزارعها له سنين ولا شافوا الرياد ولا يدرون وش لهم وش عليها والمصيبة هم على الله ثم على هالمزارع والحين لهم أربع سنين متعطلت نرزاقهم ولا خذوا ولا تثمين ولا من يحزنوا حسبي الله عليه ضيقة علي الله يجيب على الخير إن شاء الله يجيب الخير يبون الله الله يصلح الأحوال لكن خلنا منها هالسوالف الحين وخلنا موضوع عرس العيال ودنا نرتب الأمور يعني هابد احنا جاهزين بس ودي تكتب الكرت أفرح الشيوخ السهات والملوح ها هاي بس يا أبو سهات الحين مساكين وعلى باب الكريم واللي أعرفه إن الشيوخ ثلاث شيخ دين وشيخ مارا وشيخ فلوس وحنا غارين منهن كلهن الله يدفع البر لا لا فيه نوع رابع بعد وشو فيه شيوخ ثلاث مثلي ومثلك وهالنوعية هذه منتشرة بشكل خرافي وحنا ما إحنا أقل من غيرنا هذاع كلها باشتنو مترجل و... وووتجارة نجار وما هاي طبعاً بهالمجالس و... وهذا تعملك أشيخة لي ما أتكلم شيء. فالله إنك ما أنت بسيط يا أبو سهيل. يا أخوك على رجال نستحي ولا أقوى أسوي مهايط ووصير مثل هالي جيهم غسلة بمراقة. بعدين أنت وش تبي؟ هسه ألف تالي ناكس للمرة. يا ابن حلال أنا عجبتاس برحنا أشيخة. الظاهر إنه بي متلازمات شيخون. بعدين يخوي لا صرت شيخ الناس يسوون لك اعتبار واللي دخلت المجلس حطوك سطر المجلس. وانتلوا المركب المسيكين هذا الفقير ينتلون المركب منه يشوتونه بموت ويحطونه بجنبك وحتى كلامك لو تتذب لك تثبت ان كبرس الموجع يصدقونه سبحان الله العظيم لا وبعد كلني يعرض لك بنته وده يناسبك يعني والله انك صاد يا بوس هاتل وان هذا الحاصل لكن خلاص تم تم صرنا شو خلاص سجل أمور العرس الباقي انت سهيل اهم شي قصر بدري ها قصر أقول وش رايك تخلي العرس عائلي ونسلة من هالكلايف وهالب هذيل والمبلغ اللي نبي يسوي به هالطهبلة هذي نعطيها الولد هو وزوجته ضبطون بيتهم ويزينون ومورهم ونفتك من هالمصاريف اللي ما له داعي هلا هلا بدنا بالبنقة صحيح حنا وش قلنا جامحنا شنو حنا خلنا. لا لا حبيبي أبي البنت عرس مصرقة نبي حفل ونبي مفاتيح وحاشي وشعار وعرضة وسامري وطققات وبي ومسهتل تنقذ على رجل النافجر من أولا بدنا بقى القعاطة منوح ملوح أحول ولا قوة إلا بالله خلاص خلاص أبدلين تتبي يصير انت فصل وحنا ناكل هوا ونلبس هي كذا كلام زين خلاص حنا نرتب الأمور ونعطيك خبر يسوون يسونا الشوخ لي خير خير إن شاء الله قار شيوخك طيب يا اخي العزيز انت عندك استطاعه تقصد 5000 شهري؟ طبعا وقصد عشرة لو تبي وعندي ضمانات بنكيه وشكات تميز وش تاوع يا حبيبي ترى داو كله صابون يعني كنت لك ساعة تحقق معي ترى المبلغ ما يسوى كله طفش 100 الف يعني وش 100 الف بعدين خذ الفايده اللي تبي ويمكن اسدده خلال شهر كامل المبلغ انا عندي ليارض بموقع خطير وامس مسيومة يوم 8 مليونين يمكن ابيعه واعطيك فلوسك من خالص لا تصير كذا انت الظهر الرجال مليونير من كلام مبين طيب طيب طال عمرك خلاص تم السلام عليكم عليكم السلام هلا عليكم السلام حقول ابو تريند هلا هلا كذا يا قليل الخاتمة ما تزور نماتك اللي صرنا بعمبر واحد هل هلا هي العنبر تخبر كبستك العنبر اليوم الله العظيم يطعمه بالدمار يوم حنب ألبر الله يذكره بالخير الله العظيم ماش جابه هذا هي يا ابن الحلال شكلك مضيع أنا قصدي عنبر السجن سجن؟ هل هلا طلعوا رائعين سجون احلق عيني إذا عطيت ريال واحد يلا تفيا برا يلا يلا قم برا الله ينكب عفشك يا وجه النكبة لازم تجيب هات مثل المثل وجهك برا مش السالفة وش السالفة؟ انت وش جايبك الحين؟ أنا ما أنا فاهمي وش السالفة؟ خلاص خلاص يا زفت الطين تعال بس تعال لكن قللي متى طلعت من السجن وش اخبار الشباب اللي معنا بالعنبر؟ أنا طلعت قبل أمس والشباب عندك وعذاب حكم عليه سنتين وصالح طلع معي وخوية نفليح اللي سرق الغنم يبي يطلع وهو تاجر المساهمات العقارية اللي نصب على العالم رمضان ايه نسيت مليحان ولد ابو ملوح ما ثبت عليه شيء حكم عليه سنتين وعلم من الرقيب ابو عبد الله يقول انه شايف ان المعامله حقتو لي الحين ما علمه بالحكومه ويمكن يشمل والعفو حق رمضان وما ادري والله بعد اي هذه الاخبار الحلوة يا سلام يلا باه شوفك وقف وقف يا ولد يا ولد أبي سالف خمسين الله يرحم والديك لا حول هذا مش فلوتر انت وين رحت يا أبو ملوح؟ يا ربي لك الحمد والشكر أنا قعدت أرشأ أم ملوح يوم دريت النمليحان طلع برائي أغمي عليها المسكينة ومن اليوم أنا أرشش أباذا والله إني أحس أبي طير من الفرح يا الله لك الحمد والشكر صدق عادي أبو ملوح أن أخوي المحامي يقول أنا ما يكفيني أني طلعت ولد أبو ملوح برائي يقول إذا ما طلعته برمضان الجاية بحلق شعر رجليني لأن ماله شعر شارب هو أصلا الله يبشرك بخير يا بو تند الحمد لله والشكر وعز الله إنك ما قصرت ند هو بس يا يوم اللوح هالرجال حط كل اللي عنده بموضوع ليدك. الرجال يطفر وتخبر صاريف القضية ميت ألف. ويدوا يزرع شناب علشان يلتزم لحد يقول بهاش أنا بيمسح عليه هو وجهه تكل صح أنا الحين. وأنا بعد لا تنساني. ها بشرى بشرنا عندي مبلغ من جميع هك الحين قط ويبون يعطون وها للمقتول علشان يتنزلوا. وابيعطيك من المبلغ ميتين ألف تستهلو ننت وأخوك والحين أبجيب الفلوس هل هل يا ربي لك الحمد سليمنا من الأقصاء والبهذة السلام عليكم عليكم السلام هل الملح هل والله شخبارك هذا وش جابوا عندنا وجنك هل هل أبو ترند وين أبوي أبوك داخل الطرب يجي الحين السلام عليكم عليكم السلام يبى ترى أبو مجند من الصبح يدق عليك يقول جوال أبوك مقفل والرجال من اليوم يقول خل أبوك يمرأ لي بالبيت ضروري ضروري أيهو صاد جوالي توي شريته جديد وما أدري وش بلاه كل شوين مقفل ورحت بول لي منه وقال ما استقبل ووده لا الوكيل ويوم جيت الوكيل قال رجعوا للي شريته منه ويوم رجعته للي شريته منه قال ما عندي لك حل ألا تبي تبيعه أبشريه منك بثلاثمية شاشريه مني بثلاثمية وأنا شاريه منه بالفين قبل ساعتين ولا أنصب منها اللي بيع عليه الوكاله الوكالة ولا أنصب منهم كلهم على حماية المستهلك وألمانة اللي فاتحين لهم محلات مخلينهم ينصبون على الناس ومضيعين الأمانة الله يعينك يا أبو بس لا تنسى تمر على خير خير إن شاء الله. يلا يا الله يا رب يا حلّي يا حلال خلنا صيدها سهلها في دين المحتال كلني ينصب ينصب يده ما طال خلنا ضحي أحدايم من طبع الحال خلق الله كارونا والله يا ستار يا أسعار به صارت والعتنار وان جيت تبيع الحاجه بقلل الاسعار <تصفيق> اتبيع برخص حسب سعر السمسار يالله يا ربي حلع لي يا حلال خلنا صيده سهله بيدين المحتال كلين ينصب ينصب ايديه ما طال ان الضرحيه دايم من طبع الحال فتاخذ حقك حقك دايم مجحول دايم وانشي كي تصير انت المقروض الشاكي يصبح دايم دايم ملهود وطلع عينين امه هذه تسود يا الله يا يا ربي حل لي يا حلال صلا صيده سهل في دين المحتال كلني ينصب ينصب إيه هو ما ضال النضحي يهداي من طبع الحال العمال حاستنا حاستنا حوس فالبال حس تلعب وتخرب مثل السوس سرقوا ونصبوا ولعبوا وتحويلات فلوس حنا نشكي دايم للحظ المنحوز. يا الله يا الله يا ربي حل هلي يا حلال. خلنا صيده سهلها بدينا المحتال. كلن ينصب ينصب ليتهو ما ضال. حنا ضحيه دايم من طبع الحال. العام الفزري جي ما يملك شيء. وجهر رصيده عالي يصبح مملي يخطي ما يخطي ما يحاسب ولا شيء يسرق ينصب يلعب ما يعمل له شيء يا الله يا ربي يحل علي يا حلال خلص صيدها سهلها بايدينا المحتال كلني ينصب ينصب ايديه وما ضال انا طلحي من طبع الحال دور الرقابه هوين وغايب يا ناس يا ناس تعبنا نشكي نشكي من زود الباس الفزعه بالله يكفينا دوخة راس ما هي حالة هولينا لكن لا باس Yallah, yarab, yahallah, yahallal. Sna cedeh, sehleh, v ideen al mahdal. Klini, yancub, yancub, ideh, tal. Hna al khayyada, ym ntaba al hal. Yallah, yarab, yahallah, yahallal. Sna cedeh, sehleh, al tal. وحياه هدايم من طبع الحال, الحال هذولي الأغراض اللي بالكيس؟ اي هي هذول النهن؟ هيا شوف هاته، وصول وصول خلاص خدهن خدهن أي أغراض لا يصير هالوجه الوجه الودر مطيحن الوالد بالمخدرات ويش يا الأغراض؟ مع السلامة يا الضربة هلا هلا هلا مع السلامة يبقى ويش اللي عطيت صديقك سخويك راع السجون هذا؟ اليامية وانت تمشي معاه الأشكال أنا كم مرة قلت لك لا تمشي معه؟ كم مرة قلت لك يوبا كم ها خلاص خلاص آخر مرة يا ولدي كان هذي هي اللي خلتك تترك الدراسة وتضيع مستقبلك والمشكلة كلام لك يدخل مع إذنك هذي ويطلع مع الثاني ليش ما تسمع الكلام ليش ها وقف إذا كلمتك توقف وقف ربش ربش جبت لي الضغط وجبت لي السكر وبعدين شبات وقهوى عقب المغرب مع أخوياك ما في مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم خلاص خلاص أروح وأنت تروح وين حابي اروح اجيب النعله واسكر الباب النعله ها ظارني تهورت شوي خلاص خلاص يبا خلاص يبا تكفى دقيقه دقيقه جايك انا جايك تكفى تكفى يلا يرحم والديك تكفى وتكفى لا لا لا انت ما تصبر ياما الين انا ما ادري انا ابي ما تصبر كل شريط ونملم ملمخك كل شريط وانا ملمخك الخير يا أبو مجند هلا يلا حيو وين انت يا خوي من الصبح ندق عليك جوالك مقفل يا ابن الحلال جوالي خربان خير إن شاء الله وش فيه عسى ما شر مجند يا ابن الحلال حصل له حادث بالهفوف وبيك تخويني وهذه التذاكر والمه نبي نروح للطيره الخبر المسافه بعيدة احنا شيبان نقضي ما حنا في يد الخطوط سلم اي سلم لكن قبلها بالمستشفى وهو بالتوقيف الله لا يوفد من عينه بالهفوف وابعده عني وأنا بحاجته وامه مريضه ولا لله هو هالابني وقت تعبت واللهني تعبت وانا وديه الوجه بهن يا أبو ملوح اي الخير عين خير يا رجال ولا تدعي على احد وحمد ربك انه بعد تعين بالهفوف بعذر يا أبو ملوح لو دعيت الحين بوناس تعين وهم مد انت التدريب ما اخلصها ودرتها فالمتسانه لي هم يبو وأنا وانا قال ان وليدي للهفوف والله ظروفي هل تشوف يا أبو ملوح كله علشان ما له واسطه وهم يدرون انه هو الايل الوحيد لي وامو تعبانه ومعنا تقارير وصكه اله يقولوا اربع سنين يطلب نقل ومأيي يوم كلمنا لو أصلي اسجنوه ثلاث أيام يقولون تخطيت المراقع يا ابن الحلال عين خير انت اكيد انك ما رحت المديراء ألمنا العام ولا جيت ألمير محمد بن نايف ترهم والله ما يقصرون أبد واليوم إن وصلتهم انتهت مشكلتك دعني وما هو بسنة اللي يقولوا كل الناس يقولونه هي هادر انها ما يقصرون لكن حنا بلانة من هالي تحت ولا الموضوع اوصل لمسؤولين كبار انتهى وان شاء الله هبي جيهم ويبي الله يا فرجة يلا بس تطير الطيارة وتخلينا. طيب أنا بروح للبيت أجهز أغراضي والعزبة حقت ألبر وتمر من البيت. عزبة ألبر وين تبيها معنا بالطيارة؟ الطيارة تولى قبل قطار عزبتي ما خليها بد والعزبة قبل الشنطين. خلاص بكيفك كاجل يلا بمرك في البيت. على خير إن شاء الله. تعال يا أبو ملوح منا من الرحلات مغادري. وهات شنط العزبة عشان نحطها على السير. هاي بس لازم يعطونا الرقة لي نرتبه الطيارة. ايه تعال يا ابن حلال انتش عرفك السلام عليك اهلا خذ نبي البوديقار خير يا اخوي شايفني مدير اعمال مصارعين احو لك هيد الرجال ما يعرف انجليزي لا ومضفين وبالخطوم الرجال يا ابن حلال يا بي مورنينجا حق الطيارة اه قصدك البوردينج طيب هات التذاكر خذ للاسف الرحلة الغيت وشلون الغيت بس كذا هون ناس اللي جايتي من كل مكان جي سوون ارجوك السؤال هذا اسأل ألف واحد قبله وانا ما عندي خبر شوف المكتب ذاك يفيدونك ولا تعطل شغلي يا شيخ انت يا اللي وراه اتوا راقي ايو والله بك ارى تشتغل صلى الله ودي الحقها قبيل الليل اشوف التذاكر عفوا حجزك للجوف غير مؤكد يعني انتظار او رحلتك مقفرة يعني فوال وايش التذاكر مهم وكدا التذاكر مكدا هم زينا وعنا اخوي مع العرمي وشعانه على العربية حنا راجع المستشفى التخصصي الكبائر الليهني للأسف زي ما قلت لك ما في. طيب يا ولد شو بنرحلة الثانية ولا شو بنبيعها لنا بالجو يارجيم. خلال هذا الأسبوع هذا كل الرحلات فل ما فيه إلا درج أول بألف وسبعمية ريال للشخص أو عن طريق مطار الظهران في رحلة بعد ست ساعات بس ما في رحلة من هنا للظهران إلا بكرة يعني تاخذ تاكسي للظهران وتطير من هناك للجوف إذا حبيت أه لك أنا ما أجن الحين. خسبي الله قلي أبكح جزء من الظهران قصد تبطى كالمظهير الشك والله ناخذ اله تاكسي للظهران أيب وحنا وشلون؟ ما لنا سانع يعني؟ الأمر معه فيدي لكن عن تأخيركم ممكن نصرف لكم تعويض وجبة خفيفة كروسان من البوفية الله الله الله ليه تكلفون على أعماركم؟ قرصان مرة وحدة هالقرصان الحمد لله والشكر بكل متال ألا ما انت قايلنا الله حييكم عليكم فطحي يما تلقى لنا رحلة هذول منين طلعوا لي. أقول لهم كروساني يقول لي كروسا لو سمحتوا انتم قاعدين تعطلوني وتاخذون وقت غيركم بليز بليز والله هله راس من عاض هرك يا اخوان يا اخوان تعوضوا من الشيطان انتم شاكركم ما تدرون وش السالفه يا الله يرحم فافكم وش السالفة؟ لا بالله ما ادري وش السالفه اه سالفه رحلاتهم على كيفهم مشعون تصلونه على كيفهم وكل موظف بالخطوط يحجز له 4 و مقاعد علشان الوسطات ولا يجاث عيف المسكين اللي مثلي ومثلك قالوا الطيارة فل نحجز انتظار ولا درجة أولى ولا من طلعت للطيارة ولا نصه فاضي لا وبعضهم لا من انزل قبله واحد من رابعة كنس الحجز واحد من هالركاب وحطه مكانه ماينك رايح انت؟ عز الله ان هذا الصحيح وانك ما قصر لا بعد يقولون فيه مطارات بالشمال قفلوا وبعضها ما تلقا بها الا رحلتين بالاسبوع بس الجدة والرياض عد هذه حالة عاد دام هم ما يقدرون يوفرون رحلات الكل المدن ليه ما يفتحون المجال لشركات الطيران العالمية تجي و... وتشتغل وانت تعرف المملكة الله يحافظها قارة كلامكم سليم وبصميم الله يعينكم يا إخوان على أنا أظنكم أنا رحلة يابحين يا أبو ملوح هالكلام ما منه فائدة لكن وليه ما تخلينا نتخاوح إن هالرجال اللي يبي الظهرة وناخذنا تكسن حلو يا وين اللي بيروح من الظهران للجو والله أنك صاج جل نروح نكلمه والله أنه بشكله سنافي بسك الله بالخير يا الأخو هلا يلا هل لك تحيي هلا بك أنا طال عمرك أبو ملوح وهذا خوي أبو مجند وحنا تكنسل حجزنا ونبي الهفوف وانت بعد نسمعك تقول أنك تبي الظهران واش رأيك ناخذ لنا تاكسي وانت أخاوك اللنا والله انهبرك السعاد يا ربا ألا خوكم أبوخنيفر هذا خوي عرم وشعان اللي بالعربيه لا خمس زينين ما تحرك وجعانه العال على عرضي يندفد في الكلدي الله يشفيه قالي أنا بس بك لنا تاكسي وانت مجمع أغراضك ملحقوني على خير إن شاء الله وين أغراضك يا أبوخنيفر أغراضي وينه أهم شيء البره يجي معنا تخلونها الرأي أغراضه إنه يبروح لكني الربع مدة منه نجى وإيش رأيك من الصراخ لهم قصيدة أبدن تصلخ وحنا إن شاء الله علىهم يا Ho na ho na re ho lo lo Vztahno, voda, vino, vztahno, moje, smaléno. Já roboju, až holbeleju. Aloha, loba, joho, loba, joho, loba, joho, loba, Ať je صرخ رطي لا غيره لا طي يا ربي Hambá boudal, vaje, hambá no, velhausel zahlák nahohno, a lámpaj, wash lámpaj, lámpaj, lámpaj, lámpaj, lámpaj, lámpaj, lámpaj, lámpaj, lámpaj, تايبه صبلوهاي نووه واج هرجر والله ولكوبه يا ربي واشهو البيلو والله ربي حتى كي طوالي ولو تشكي ما توالقالي يا ربي وش هالباليه الله الله بهي الله الله بهي الله الله الله بهي الله الله بهي الله الله الله رب ضره ما يعبيهم ورضا hatta al awda wa ta'bani law ja Jak mává, ولو لا قوت الله بالله يا أخوي صار لنا ساعتين وانت قاعد تلمع عقزات سيارتك انت وسنورة كان يتقل فحب يا ولد أنا قاعد أن تخلي واحد يبي يجيب لي أغراض يلا يلا هاتولي جاء النبي العبي بنزيل الله يعافيكم يلا يلا الله هديك يا أبو مجند الحين ما لقيت الله هالوجه لك شر. يلا يلا هذا الرجال جاء لنا بنمشي يلا يلا يلا يلا اسمعوا إذا جينا تفتيش واضبطوا وضعكم لا تنكبوني وتقولونني موصلكم بجار كوت وينه؟ خير خير إن شاء الله. بس هاد أنت وجهبك مصرة. هاد ترساهر بكل مثال. بعدين هذا تقول ما هو طريق أنا؟ أي شارب راهلا. قدام السيارة قدامي كله حاطة بشنت. والطريق ما هو أنت اللي تعلمني به؟ هو صاد هو صاد مجند. وبعدين أهل التكاسي ترى يعرفوا له مخطوطة ما نعرفها. الرجال أبخس. يا سيارتك قديم. ما طاير الطائر ناله يستر علينا لا تنكبنا. لا لا لا ماريك. كوت وينه؟ أنت يا حبيب صب لي شاهي من الترمز اللي تحت رجليك قوتي وينه هانت وش بلاك أشغال تنا أنتو كوتك هذا كوتك هل أنت برتتين عليه طيب طيب صب لي شاهي وش رايكم لكم شريط فتى الأشياء ترى فنان مرزف وتمام قوتي وينه لا لا ما نبي شغل سمعك قرآن ولا محاضرة ولا أنشيد أو قصيد الحمد لله هالبديل موجود ولا شرطي الإسلامية غطت على أشرطة الأغاني لحو تحنب بشبان ومطاوبات ما هوتي وينه؟ اي اي حطوا من الاغاني يقول ديسكو وين اشوه من الاغاني ديسكو هذه اغاني غربية ولا تدري لو هو يسبك ولا يسب دينك ولا يسب لك ما نبي شي لا تشغل شيء نبي ننام بس اه لله الله اني نمت نومة طيبة حول لك قوة هذا عيونه تقول جمر ليها الحين اقول كم بيزي على الفجر باني ساعة يدفع البناء الربع كلها من اوما ها حقول اني خمس ساعات سب سب شاي هوتي وينه؟ يا اخوي لا ينفجر في جرب بطنك هذا كلها ترمس شربته لحالك وبعدين يا اخوي انت وش بلاك بس تهرش تقلب مسعود ركز بالطريق وارحم ضروسك هالي لهم ضريس من مشينا تقل هرش وش قصدك يعني خوتي ويني؟ يا اخوي انت بعد مضبوط من انا من المحطة وانت تلعب بالهواء خلاص اسكت لا تخرب جويلة الله يرحم والديك ويني؟ يا ربع عينو خير أب انتو تهون كانه صوت كنداسه الظاهر ان الكنداسه نشقد لا هذا ابو خنايف الرجال غير النغمه اقول رايكم نروح عندي مشكلة عسى جوازاتكم معكم أخوتي ويني؟ يا سفرة مهلت يا ها حنا وين نبي للدن انت ووجها كالي تقل رقبة حاشي يا أخواني وش ها هذا الله يرحم والديك هد هدبه هدبه هدبه هدبه يا ساتر يا ساتر اخوتي ويني يا خلوني عليها بعاجم في الرتوب طوض من الشيطان ابو ملوح يوم الله فكنا خلوه يولي هو الشولو ويوم انه يطبح من الخط وهو طائر يمشي مية وستين يوم شك فا ابو ما تجي دجمسك يا ابن الحلال اللوحه المثلثه حقت منحدر احسبها حمار يقطع الطريق ما انتبه الله يقطع وجهك اي بين أنا من شفت عيونك تقول حبوب مص ولا ادري ان بك هبله ولا طيب حنا وين حنا ابو الحين أبدي وصلنا باقي سبعين كيلو على الجوف كوتي وادي الجوف حنا ولد ابو صايف الجوف أبقي، الجوف الجوف ما تبون الجوف هجاب وش نبي والله يعطيك السلال حنا نبي الحفوف عسى يهفك راع القناة ما ادري الظاهر ان السهر أثر علي المعذره حسبتكم تبون الجوف وبعدين انتم ما تشوفون هالدير اللي مرينا عليها ولا قلتوا شيء يا شين حنا تعبانين ونمنا نام على كجدار طين حسبي الله عليك حسابي شديد وبعدين انت كم تمشي هالي وصلنا الجوف بخمس ساعات يا ربع عين وخير وخلنا نشوف اخوينا البازين تعوذ من الشيطان تعوذ بالله من الشيطان ها هذاك المريض شو يركب ربع علي يصير يعلق معون ثبت حق السرعة شوفوا هكريدون هك الطلحه اي والله يا يالل الله لك الحمد بير الرجال وانطرق رجلينه يقولوا 5 سنين يراجع التخصصي لكن لك اللي الظهر المعوق اللي يعطونه ما تخلص هكر بخايف وينو يا ابو مجند هذا هو ابو خايفر متوسد هالرمثه ابو خايفر يا ابو خايفر الله يستر الله يصير متوفي ولا انشل هاي تحرك ابد ابو خايفر يا ابو خايف يلا صبح هي انتم بلاك حنا وصلنا الافو لا حنا منزل بين بلا شعيب دون الجوف. شي ماكشيء هتقوله صاد. هل والله ما حسيت بلو على نومتي فبكرة فروري وين هو عولي؟ هل ولد موية؟ أي والله منزل بين الصحي. ها هتكايسين متعجرن وكثيراتهم. أي والله السالفة حقيقية. خويي وين؟ خويك شافوه هكالهارب مع الشعيب الظهر انه انزلج بس بري يا بشرك. يالله لك الحمد والشكر. خويي طاب. وحنا وصلنا الديرة وافتكينا من الطيارة والمطارات ها! هذا التلفوني يدك! ها! هذا الولد! هلو! هلا! طلعت! ما شاء الله! بالديرة! يلا يلا جايك! وش السالفة؟ وين جايه والتاكسي شوفت عينك كبراته فوق وناش من بها الطلحة هالولد طلع وانتهى موضوعه! وموعه وجازه! وجاء توم يعني عقبنا لكن خلونا نصلي الفجر ترونا ما صلينا والشمس بتبدأ السماء الحين ولا ما نشوفه من هالغيوم اللي علينا يعني بس حصلنا هالمشوار وهالانقلاب الحمد لله على كل حال يلا يلا صلينا كوتي ويني بق رايح هلي طير بك انت كوتك هلي اش انا بوه من مشينا همنا الطرق وين راحه ما عند ذتر واذا لهم جو <تصفيق> سلام عليكم شخص عندكم ذا ما بد والله طالعين للبر يا أخو ما تشوف سيارتنا منزل بتنوناش بتنبه هالطلحة المعذرة ولا ما انتبهت للسيارة لأنا بعيدة عنكم الحمد للعب السلام يا جماعة الله يسلمك وين السائق أنا السواك بس والله العظيم ماني لي متعمد بموضوع الانقلابه وين إثباتك؟ بالكوت والكوت وينه؟ نفس السؤال من الصبح ونسأل الإخوان كوتي وينه؟ ما رقيت جواب الكوتي الكوت هلا كوت احت الرمثة. الكوت ذا تبعك؟ ل لا ما هو كوت المحفظة لك والكيس ذا المحفظة لي بس الكوت والكيس ما هذي. كيف يعني المحفظة لك والكوت والكيس ما يبلك الكوت بستاجلي طال عمرك لحظة لحظة نشوف الظهر أمورك طيبة يا سلام الكيس مليان حبوب بعد يا شباب شيلوا الرجال ذا بالدورية وانتم الله يسهل عليكم تبقوا نوقف لكم سيارة توصلكم كل الله والله يصير الربع يبون يروحوا معي إلى البيت وعيشهم عندي وهل حين نتسأل على خنيفر ويجينا وياخذنا مني ونعم والله باكوا وبها لجوب كلهم علمكم غانم وما عليكم زود يا الربع الله يسلمك يا حلوى الشعيب حلوى يا الربع ما تبقوا أنني النار شوف يا أبو مجند هذا وقت العزبة يا من أقولك أبأخذه والله أنك حكيم يا أبو ملوح وشابة النار بلبر تسوى وتستوي لا وبعد الجو غيب وعلي الخيال الله كريم عزي يا بارقيني وضيت بالي هيا ضل قلب وانع الشجية هيا ضل قلب عين الشجية ما حلا شوفت برج شمالي لردف الميزني ثم حبات سجية لردف الميزني ثم حبات سجية الزيارين يضيق بالي هيّا ضلّ قلب وآل عين الشقيّة هيّا ضلّ قلب وآل عين الشقيّة خيّلت وامطرات وسيل سالي كلّ وادي ضراب له مهمّه يا وادي ضراب له مهمّه يا يا ضلقه وبوال عين الشقيه هيا ضلقه وبوال عين الشقيه فحي ريحان فال والعشب مالي حاير الماء على غصن النديه حاير الماء على غصن النديه الزياب ارقن يضيق بالي هيا ضل بوال عين الشقي يا هيا ضل قلب واعن الشقي يا ما حل جلستن في روض خالي من جلسة خلاوي وحنية من جلسة خلاوي وحنية من هيا بلقا وبوال عين الشديه <تصفيق> هيا بلقا <قلب> وبوال عين الشديه <تصفيق> شوفه <شب> نار يا قرو مال عيالي ما حلا شاب تاه برض خليه ما حلا شاب تاه برض خليه الزيابه <تصفيق> رقان يضيط هيا ضلج قلب عين الشقيّة هيا ضلج قلب وآل عين هات ما عصفر الدلالي واحمسو حامس تاه والنار حية واحمسو حامس تاه بالي هيّا ضل قلب واعن الشقيّة هيّا ضل قلب واعن الشقيّة اتعبوا وضبطوا كثر رجالي زيدوا والهيل وسط الشاذليّة احتجدوا الهيل واصط الشاذليّة الصيابار بالي هيا ضل قلب عين الشقيه هيا ضل قلب وعين الشقيه هي طرأت العمر قبل الزوالي قبل كل اللي عن خوية قبل كل اللي نقف عن خوية الزيارين يضيق بالي هي ضلق قلب والعين الشقيه هي ضلق قلب والعين الشقيه الو يا بلوح هذا وين هو بسم الله الرحمن الرحيم انت من ايه طلعت؟ انت وشه هلا يلا حيو ها <تصفيق> ها وراكن خرعت يوم ملوح يوم شفتنا عسى شر ها لا لا والله ما خرعت بس من الفرحة شوف وتاك تلخبطت يلا حيو تفضل تفضل <تصفيق> يلا يلا قلطنا يلا <تصفيق> يلا حيو وانت وين انت يا رجال مختفي انا صار لي سالفة انكاشرة لكن الله فكر ليه عسما ما انت مرمي <تصفيق> وش ادريك اني مرمي ها لا لا يعني يقول بس هلونا توقع لأنك تقول سالف تنقاش راح أنا وش بلا يقوم تخاضري آه لا لا هذا سلم كالله صلفقة نبيل نبيل ولد امرتي اللي من رجلها الأول وتوطيت فرته عند باب البيت وأنا ارتب سيارتي ومر ابو عمعو نبي نروح لنا مشوار قريب يا أخي ما أدريت إلا السيارة يوم أصدمتنا وهو يحول منه الجذع ويعلز بنبهك الشوزل ولكن رمي وسماوي ما هو يمنا يوم قام يرمي وأنا أصبط واضرب الأرض وغدي لك ضب مغدين جحر والله يدفع البلاء وترى أنه يوم رمانا الطرقة الأولى عيوة وسويت نفسي إني صويب وهو لك يعلز لك ببو عمو ثلاث طلقات يا أبو الحبيب لكن الله سلمه حوذا ولا تدرون منه ولي صدمكم ولي رماكم لا لا ما ندري لأننا دخنا من الصدمة وهول الفجيعة وتخبره شوف بعد وسط لكن أكيد أن نبيل هو اللي وراها السالفة هذه كلها ايه هاش كان الله ناوي أولدي الظهر والجار ما جاب خبر. طيب ومعومه وش صار عليه هي؟ حسب ما أدري إنك أنت اللي وراها في المذهب بس حق يأخذ بذراعي وأنا بوشريته أي أي أنت وإيش صرحت وإيش صار على أبو عموم عم أقول لك اها إيه أبو عموم سلام كله إنزل أجوا استخف المسكين وعياله رابطين وبلهن خال بالبيت يجيبون له من هالمطاعه ويقرون عليه المسكين لا جت الصفره قام يرمي دو دو طع طع وما يصق راسه من الرمي وبعدين ينام أو على هالحالة الله يستر عليه فيه إن شاء الله الله يشفيه يا رب اللهم أمين ما شاء الله على البركة سلامة أم وعرس ملوح لا عزمتنا الله يديك يا أبو ملوح الله يبارك بك بس العرس بسبوع الجاي إن شاء الله والكرت يبي يجيكم يا أبو شريدح وتشريفك لنا واجب على خير ما نقول الله اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. وعساكم مبروك إن شاء الله الله يبارك بك يا أبو شريدح عدنا أباء أروح أبجيبها العيال منزلهم بها الحديقة العامة نبيهم يوسعون صدورهم مار هي تضيج الصدر الله يدفع البلاء المراجيح وها العاب مكسره والزبائر الله يكرمكم أطول من الشجر ودورات المياه عزكم الله وصخه وخرابيط وكتابات على الجدران والبلدية لا ينظفون ولا شيء بس سنة مرة يمرونها وينظفونها إذا جاءهم مسؤول ولا شيء يقومون يهيطون قدامه بس هذا هو لكن وش نسوي ما أبوه غيره والله أنك صاد جابو شريده المرافقة العامه هذه محطوط لي ولك وللناس ولعيالهم عوايلهم والمشكلة ما هي بس بالبلدين المشكلة تبنحنا لو نعلم عيالنا لقضينا من المسان نجمع زبايننا الله يترمك أنت والسامع ونحطها بالمسان مخصص ونترك المسان نظيف ونعلم عيالنا أنهم يحافظون على الأشجار والألعاب سام ما صارت حدايقنا بهالشكل المروح وحتى البرها الحين لا يجيث للبر يا كله قرطيس وقواطي وكياس وطعام ما تلقى النظيم نظيف والشباب كل واحد إن لا مش ترك بلاويه بمثانه المفروض انه على ما قال لا طلعت للبر حقلشين إن انك تحفر لك حفرة وتجمع زبايلك هذه باه ولا من بغيت تمشي تدفنه والله ان كلامك صحيح لكن من تقول له هالكلام ومن يسمع ومن ينفذ هالكلام يلا يلا بمان الله هلا هلا يا لك الحمد ولك الشكر ليشات بمون لوح جنب وقتين والظهر نتوفقت في هذا المشروع تلفوني يدك هلو؟ نعم إيه مركز حليس مليس للتجميل والعناية بالبشرة سمي هلا هلا هلا يا خالة ظهر هالعجوز مسكرتين ذائنة من البلالة والحنة هلو؟ ايه؟ اهه تبون كوفيرا سافري عندكم زواج؟ نعم نعم الأسعار؟ لا الأسعار ببلاش حنر خصلي بالسوق. بعدين حنا عندنا خبيرة البشرة وشدة شدوك جايبينه من لبنان وخوالها تشيك أبشر يا خالة، أنا الأسعار اسمعي مكياج خفيف سماكة 2 ملي 600 ريال ومكياج وسط 4 ملي 800 ومكياج دلوكس سوبر سماكة 1 سنتي ألف هاي هلف ريال إيه هي على حسب التلييس قصدي المعجون يعني على حسب طلس الوجه إيه مالك اللي خليت تقل وجه جني مخرع بايض أنت لجين أقصد تصيرين تقل وجه كمر غريب اسمعت الكلمة يعني شو معنى هالكلمة اللي سمعت نعم التشكير هي موجود تشكير الحواجب الشعر الواحد يسلم تلا بخمسين ريال إيه وعندي صبغة شعر بتسمت ريال لا بعد مضمون ضد القمل الأسود والصيبان ومقاوم العوامل التعرية النقش هي عندنا النقش بصانت يعني حسب طول اليدين نعم ليش أرد علي لا والله يا خالة الخطوط كلها مشغولات والعملات شغلات مع زباين خلاص ابشري راح تجيكم الكفيرة بالبيت بس ها ترد مقدم ولازم يكون عدد اللي ميك مكعب أكثر من 12 حرمة ولا ما تأطلع خبرة البشرة إيه نعم شد الوجه إيه موجود شد الوجه كم عندك ماسفة أنت لأن سعرنا على عدد مصافط كم 80 حاشا هذا بذجنت مذوي ما هو وجه هلا هلا يا خاله لا لا ولا هم خلاص نعم سوى دركب سوى دركب عندنا إيه عندنا له صلخ ناس لخرك صلخ وش هالنجبة اللي بلشت به؟ بعدين وين البيت؟ من؟ بيت بوسهاتل، منين طلعنا بعد هذا؟ ابشر يا بشر يا خالة، نعم، حلتيت، لا والله ما عندنا يا بنت الحلال، هوف الله عين بوسهاتل، وش هالنجبة؟ يا كumar، كumar؟ لا لا، اسمع، تاخذ حرمتك وحتم من الشغلات اللي هربت منك فلاه عندنا، ويتوديه البيت بوسهاتل، علشان يسوي مكياج. ولا تبدأ بالشغل؟ أنا بعد ما تقبل الجرّشات، تسمع؟ ما في مشكل. بس فلانة هرمة ما يعرف يسوي هذا مكياج. كيف أنا في طريقه؟ يا رجال حبيب هالوقت كل ينصب عليهم ويتعلم بهم بس أنت بلحظ شوف سيارتك نزلهم بالشارع الثاني وتعال بسرعة. عندنا شايب محارض زبلة أنا بيك تسوي له مساج. بس اسم عرفك عليه. ما تسوي مثل الشايب الأول اللي عزل جلده عن عظامه. ترك متعافي وهو منتهي. ما في مشكلة والله يا شيخ. والله أنت ميامي. هلا والله هلا جوك الزباين. يا <متصفيق> لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا شفت أنت مهنتي وكل حياة لا شغلتي. Máme kofalo, my jdeme, my jdeme, my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 ناسين فلوسه زايدات والنصب دايم لعبتي يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا مخلف حجيج Měm na křižovatce, na křižovatce, na křižovatce, na křižovatce, na mansub ala kull al أسعارنا ولع النار لو شغلنا كله دمر صبغتنا بويات تجدار والنصب دا يملعبتي لا <تصفيق> لا <تصفيق> لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله يدي الله يديم ويكثر اصناف الحريم اللي بتفكيره هسقيم والنصب دايم لعبتي لا <تصفيق> لا <تصفيق> لا <تصفيق> لا <تصفيق> لا لا هي لا لا لا لا لا لا هي لا لا لا لا لا لا وش نسوي سمت العمرك هذه الطرطة اللي طلبتهم مكتوبا عليها أي لا فيو سوسو وميمي مدري سامي يا العيال والفطائر جايات إن شاء الله بالطريق والعصيرات بجناء المغرب والجيب الليكسز استاجرناه علشان انهايط على قولتك وش بتزيد؟ حتى حطحنا تنبه هذا البيت منحاش عندنا وما تشمع على صوات كل غرفة تنبه هالاستشوار وعندنا داخل كوفيرة لبنانية تضبطهم مسهتها والبنات لكن ترى بقية حساب الطقاقات نبيها الحين الطقاقة تقول ما يجي القصر الا الفلوس واسلة لا ولا قوة الا بالله كم تبي بعد الطقاقة؟ شبلاكوبو من نوحة تقول ماذا لا لا ماني متدمر كم تبي طقاق عسى الطقا الحمى تبي عشرين ألف ولا تنسى بعد الصبابة تبي ثلاثة ألف تبي ألفين وخمس وطرادة البزران تبي ألف وخمس على الجمالات تبي ألف ومحمية التطيران تبي ألف بس وخذنا عاد زين هالوجه انت بنتك ركبتنا الدين وسقم العين واغرتها العروس بس هاتل بس متورس نعم وش مربل انتو تقول لا لا ماقول شيء ابشر ابشر خلاص هالحين اعطيك الفلوس وبي امر على المطبخ اشوف بعد وش بالحشو الحشو والذبايح و بعدك القصر هي خلا كذا لا تنسى ان اشيوخ شوخ عدوك طيب لحظة لحظة نسيتنا اهم شيء سجلت بنتي بنظام حافظ ولا انا؟ اي ابنة حلالة سجلتها يا سانتر تسمع صيحة؟ هي والله اسمع صيحة حريب افزع شوفها لك وش فيه؟ هي والله هبي ادخل اشوف الله يستر بشت سالفة هذا وين راح يا أبو ملوح تسعى الدفاع المدني شوش دم ساتل اشتبت منها استجوار ولحاقتها عمت جدة خانتي تبيض طفية وذريها نافشة شوشتها بعد ويجعلها قوية والشو؟ الله يستر! لا والله بهج بعد لا يلحقنا اتطقنا! وعدك القصر! جبان جبان يا أبو ناس أبطون عمرك جمان! شغلوا الدين ومعطون يلي! يا هلا يا هلا يا حيهم يا هلا تفضلوا! مبروك يا أبو ملوح! هلا هلا الله يبارك بك يا أبو مجند! خذ يا أبو ملوح هذه ألف ريال أنيت للولد وسامحنا على قصو هابد والله ما تجيني يا أبو مجند فالله تأخذ هذه الملوح ملوح مثل مجند عندي لا بعد شوف من جامعي سلام عليك أبوك مبروك مبروك على سال ولد يا أبو ملوح هل هلأ ومرحبة والله أنك راعي واجب يا أبو خنيفر وجيتك هذه والله أنك مسوين بلا معروف لكن ما ودنا أنك تعني يا رجل هذا حق وجب علينا وما علينا لكم انتم منا نعنا يا هلا يا هلا وبركه الساعات تفضل بصدر المنصة بجنب العريس يا هلا يا هلا ابو طلم هلي ميوه ما شاء الله على بركه على بركه نروح يبارك بالجميع تفضلوا وتفضلوا يا هلا ما شاء الله ما شاء مبروك يا ابو ملوح وش هالبجوت وش هالكشخايه ما شاء الله هلا هلا يا ابو شريده الله يبارك بك تفضل تفضل شوف ملوح قدامك هذاك صرك يمكن انك ما تعرفه ما يقول ان الحلاق محطوا بالغلط يقولوا والله ما ندري فرمي لي دعمية عنيه بسيارة شو هباء الموتى ما لبست لك بجته وجبتها معك وش تبي نسوي به الحين بس هذا اللي يقول خذ خير قال ما تأخذ مخبري أنا حسبك تبي تقول ما قصرت يا مرتم أطعز علي خلاص خلاص يا ابن الحلالة تفضل أتأفضحنا ما قصرت وتفضل أقلط أقلط بس خير إن شاء الله بين هالعرس بارد مثل وجيه المعازي لا بعد كاتبين بالكروت زواج الشيوخ السهاتل والملوح الشيوخ هالفلس مهائط على الفأض والعالم كله مستشيخة تالي وقته والله هدبوا أرصدت والله إنه صاد لكن كله من أبو سهتل اللي عرضنا للشماتي والشامتي يا أبو سهتل هنا شو هذا الشيخ هذا اللي جرجر بشته ما استقبلناه ها يا ولد نتل شوي من الكنب وجلس يم سانو وينو شوفوا شوفه وكل يسحب بشته ايه لا لا ما عليكم نو هذا مثلنا شيخ فلت عنده شركة شركة تش لمكافحه الحشرات الزاحفه والطائره ولهم شيء أخوة من يحزنونها البشتة اللي عليها أخذوا من إمام المسجد حقها ياه والله المصيبة ياه والده أختلط ألحاب البنابل هالحين ما تعرف الشيخ من الصعلوم يمثب تعقول البشار ليه وش صار الناس وشبع كلها بستشيخان ناس تجرب شوتها تلف تنظار ومجمع العربان طلب بتاركو لبشامليه وش صار الناس وش باع كلها بس حياتهم دين وكزافه طول كلامهم تذبه يا طم وصيخه طلب بتعقول بشامليه وش صار الناس وش باع كلها بس يعد حالها من طويلين الأشبار يطلز عليك الكذب كوبرص ليخا يا طب تاع عقوله وش صار الناس واش باع كلها بس شيخا تيجي كاش خوجتو الجيبك صار تنغرفي وتحسبي انه عطيني خير يا طب تاع وش صار الناس واش باع كلها بس شيخا والمشكله الناس اللي شافته مار تفز بهم اغترت في صريحه And as a wish back in the ha mishikha, we gil to yahlal kirhada k بيخه نثبت عقول البشار واللي وش صار كلها مستشيخان لشيوخ حكموا ولا مشايخ وتجار شو خلفه لا سهل القلوب الفضيخه نثبت عقول البشار واللي وش صار الناس كلها أول شيء نصرخينهم. نعمل عليها. عوافي يا هلا يا هلا هلا بالجميع. ها مش وش الصوت؟ هلا هلا العب. هذه التنجاجة ترذفة. بقول له الجدران قامت تحرك وش السالفة؟ هوا هلا أكيد هذه مش ترقص. متخابر هي متينة شوي بس شوي. لا ولا مو شوي يلا واجد يلا تحرك والمسكينه يئتكسر الخاطر تدري انها ترقص الحين وهي لابسه نقب اقمشتها بشوشه يا حرام ابن الحلال خله تعرف شوي لا يطيح الجدار علينا الو <تصفيق> هلا ام ملوح 600 ليه اها فهمت فهمت يعني انتي طلبتي من الطقاقه اغنيات كل الملوح كلها يوم بدايتي ترقصين ام سهات وقفت الطقاقه ودفعت 400 وطلبت اغنيه كل السهات كلها والحين انتي تبدين 600 وتوظفين الطقاقه هلون ها زين ابشري ابشري كله اولاد فشلت عند الحريم عذى هلا ام سهات كم تبين ألف يا سلام تبين تجدين ام لوح ابشري الحين ارسل لك الفلوس مش تبين كل الثالثات الخيالة بس أنا أخاف أطيح أنا لم أمرا رتبت خير هاي هغنيه، أنا حاج بيستبيني أرشب فرس واستعرض لا لا لا سأنا وضح اللون ما هي مشكلة أرشب لتفنوه بس الحين هلو أحول لأقوة إلا بالله نعم نعم هالا ياما اللوح كم هالف وخمس هس هلا وما راح نخلص وراح نسري من هالعرس مصلح حتى ثيابنا تبي تبتأخذين هالطقاقة كل اللي يرقص يدفع وإذا تبين حيين تدفعين وإذا قصيد تم بالفلام بعد بفلوس هقولوا خذنا على هالحالة لكن وإيش رأي تتخلين يتفاهم أنا مع بوسهاتل ولا بيئة بطنه وأنتي توطي بطن أمرتو عندك خلل خلط مع السلامة بس مع السلامة يا بوسهاتل الله يهديك هدر الوضع شوي ترى كأحرجتنا أنتوا أمرتك الحريم يرقصن والطقاق يتأخذ فلوس وأنا وأنت الخسرانين اسمي يا شيخ بوسهاتل وأنا ومشهاتل قاعدين لكم على رجل أنتوا أمرتك يناير فجر هل هل وبعدين لا تشغلنا ترى انا طالبنا إن فرقة المساقعة الشعبية شوفهم هالي جو قل قطعة لين ها بنعارض ونستانس لا وبعد لو تدري وش معي بالبشت وش معك بالبشت؟ معي رشاش وخمس همشات مليانة ابي يخلي اسمه حمرة هلا يا ابو سهاتة تعود من نبليس ودخل على ربك لا تطفق قلوب العالم وبعدين ترى الرمي بالقصور ممنوع اقول قم قم بس بدت العرض برا يلا يلا وين رشاش الظهر انه كذا الظهري يا <أي> ولد <parked ass shorts> انت <أي قنف> انت <أي> بتتعرف له ايه ما حلات شغلنا ابي ارمي على دانقه ثاني عائشه عائشه طيب طيب ان شاء الله يا ابو سهات الحمد لله على سلامك الله <متدله> يسلمك بشر وش ساره بالناس لنا أرضات بهم ما أحد لا لا بشرك ما ما تحد بس المصابين حول 35 وبشرك إن حالتها مستقرة ولبالعناية بس ابو خنيفر الله يشفيه هو اللي حالته شوي تعباني ولا عمره ما عليه إن شاء الله لا وحاتي اليوم حاتي طيب وش قال؟ والله قاله كلين متين لكن الله أعلم أنه يهذري من البنج طيب وش قاله؟ من منعودي طلابي. قال الله لا يوفقكم انتم وعدسكم ويجعلوا ما هو مبارك ولا يبارك بس اللي عرفتكم به وانزل عن وجهي ونا ها ارتحت هالحين عوداء هالحين انت راه من كل رجلي ايه أنا يوم شفت العالم يتناقزون جدامي من الرساس قلت أبي أحضر الرشاق تحت ونسيت أن لي رجلين من أخرى والله لا وري كثريني أعطبت رجليني يا خسارة حتى كنادري السود هذا الانساء جلد التمساح تخبرهن غدا خل يا رجال الحمد لله على السلامة واحمد ربك قدر الله لطب طيب انت سجلت البنت محافظ ولين ماهو نأسين هالسالفة يا ابن الحلال سجلته وجانا منهم ايمي يقول ملوح انهم يقولون فيه وظيفة منفوحة بان شري وقال لهم ملوح ما نبيه وعقب قالوا ابوه وظيفتين الأول هي نتافة الدجاج بمشروع دواجن بجيزان والثانية موضية عميان يعني توضي العجزة المكفوفات لإبدار العجزة وليها الحين عاد ما رد لها ملوح هو ومرته لا يا أخوي لا يفكرون أبدا وش هالوظائفة القشرة هذه بعدين أنا متحول من منها الحين كل بنات خلق الله نزل هنا بفلوس حافظ هلا بنتي ما نزل له شيء وبعدين أبيك تقول يوظفونه بالمجلسة اللي عندنا بالحارة أقول تحرهم بالسند لكن يا بوسهتة للي قاهر إن, إن الملك الله يطول بعمره همه المواطن وكل القرارات اللي أمر به المصلحة الوطن والمواطن والناس كلهم صغيرهم وشبيرهم يدعوله بخير ويحبونه ويدرون إنه ما هم قصر بس فيه ناس ما يخافون الله يعطلون مصالح الناس وهذولا أخباث وقصدهم يحطون فجوة بين الناس وبين ولا تلامر بحجة إنهم يسوون دراسات وشروط ما تنطبق على حدنا بد يا أمانين الجميلة يا ليالين الطويلة آح ما باليد حيلة قد يكون الغد حلو يا أمانين الجميلة طويلة آهما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى أنت وش علمك دبالتو تبدونا أنت وحافز انثبر مهلا قليلا يا ولد لا تبتلينا ويحك وش هسوى لف أعطينا العلم يقينا. ليش حافز قد تأخر يا ولد kena oh انتي مطلع له مثل غيره لابلينا الوضع يدرس لامتى يلا لا تسلط علينا قد تكون اعطيت بوز لا تقوله يا عشيري او ربما باسمها عامل للهبد يا صديقي يا اماني نجمي حباب يد حلا قد يكون الغد حلوى قد تكون بنتك عجوز فالعمر أصبح شرطا ويحك بنت فتاة عاطلا تطير خرطا هل حسابه دراهم نين يا حسر علينا إذن بالأمر مصيبة والأمر ماه بيدنا يا أبا يكونوا مغد حلوى لما فروض وشو اننا كل علينا آه ما باليدحيله قد يكون الغد حلوى أنت قلت الحق لكن أطلب الله المعينة يا إله الكون غيثا نافعا للعالمين pak, ale nátlužu الله můjna, يا alehelným grzán, na zálemina, já, abaniněněná, já, قد يكون الغد حلوا يا امانينا جميله يا ليالينا الطويله اهباب اليد حيله قد يكون الغد حلوا اي الله ابو بشر وشلون ابو سهات العقب رثعت بها العالم الحمد لله جت سلامات لكن وش الموضوع لي انتبيني ابو خير ان شاء الله وش فيه انت اتخبر شغالتكم اللي هربتها كالحين هي والله خبرة هذه جاي تنسلم كالله على كفالة واحد بهذا وسارت تنكفيله ويوم حققوا معها الشرطة اعترفت بله بلاوي ينزرك ومن ضمن هالبلاوي تقول انها سحرتكم وحاطت لكم سحر بزليه بدمعان تخبرة انت أنا ولد أبوي فأنا أقول وش بلاي ما أداني أم ملوح ولا أداني أنام وأنا جعان ولا أودي حريم للسوق هذري هذه المصيبة يلا يلا مشينا مشينا للجليب خلنا نصبح يا ابن الحلال لا لا ما حنا مصبحين خلنا نمشي الحين. زين يلا هجي مشينا على هواك يلا شوف يا أبو ملوح أنا الحين أبصلك بهالهبل وتبي تلقى السحر بلجال بعد 13 متر يبلوه كيس أحمر خذ التريك معك ذو ذو خلو معك يلا. أزل الأمر نزل نزل بس شوي شوي وانت لا أولي ترى ما عرف أسباب ما عليك ما عليك يا أبو ملوح ها انت تخبر المثل اللي يقول يام قيد دو كرشاك هي والله خبره أجل يا أبو ملوح دو كرشاك <تصفيق> ما زلنا معكم بمشيئة الله وللقصة بقية في التاسع من أبو ملوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخواني واخواتي المستمعين في نهاية هذا العمل البسيط والمتواضع والذي نتمنى أننا قد وفقنا فيه عندي رسالة بسيطة وفيها خير إن شاء الله للجميع هذولا أولادكم وبناتكم الأيتام اللي ما لهم بعد الله سبحانه وتعالى حنا يطلبون منكم المساهمة في كفالة الأيتام والمبلغ بسيط جدا 12 ريال فقط وتكون قد ساهمت في كفالة يتيم والثمن مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة أخوكم حمود العديم أبو ملوح للمساهمة في كفالة يتيم أرسل رسالة فارغة على الرقم 5055 ترقبوا أبو ملوح الكرتوني ثلاثي الابعاد من إنتاج نيوتك ميديا للرسوم المتحركة والجرفك للتواصل مع نيوتك ميديا جوال صفر وجوال صفر خمسة صفر كان معكم. من الهندسة الصوتية والإخراج المهندس محمود العديم والمهندس عبد السلام المجيدي وللتواصل مع فرقة أبو ملوح المسرحية والإنشادية جوال 0555156770 وفي الختام هذه منارات السلام تودعكم على أمل اللقاء بكم في الأعمال القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته